مَا أَغْرَقَنَا الْآخِرُونَ وَإِنَّ مِنْ شِيَاعِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ دَاعَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أئفكا آلهة دون الله تريدون أما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني تقيب فتولوا عنه مجبرين تَرَادَوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالُوا أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَفُمْ لَا تَنْطِقُونَ طَرَاضَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا فِي الْيَمِينِ لَأُقْبِلُنَّ إِلَيْهِ يَذْفُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ